جلو چا بل بل ہوں سیو شمو مل ہری کولتا شم سیو میل انو ہری پیش مو إن الله شديد العقاب وأن الله وفور رحيم ما على الرسول إلا البلاو والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كفرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي للباب لعنكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن الشياء إن تبدلكم تسؤكب وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْذَلَكُمْ عَفَ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ وَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كِرْفِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا غُصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْفَرُهُمْ لَا يَعْقِنُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَالَ آبَاءَنَا شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنت وتم تعملون يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عقل من نسله إِذْ كُنتُمْ إِنْ ضُرِبْتُمْ إِنَاثٌ ضَرَبْتُمْ إِنَاثٌ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِثُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَأَنقسمَ بِنَاهِ إِنْ ارْتَكَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى مِن لاسميد فَإِنثِرَ علىعَأَهُ مَستَحق إثمَن فَآران يكَان مَقَوماَا ف خران يقومَُان مَقونَهُماَا مِنَّنَ ستُحِق عَلَهِن لَ لا ي فَن فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَذَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَاتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَطَافُوا أَن ترد أيمان بعد أيمانه واتقوا الله واسمعوا والله لا يهذن قوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إن تأنت علا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 وَتُبْرِئُ لَكْمَهَ وَلَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَتْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَجِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ